صراط المستقيم صراط إليك <تصفيق> فلان أعيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم we're only فريقا هدى وفريقا حق عليه منطلالها إنهم اتخذوا الشياطين وكل المترجم <تصفيق> للقناة لا تدخلوا فيهما من قد خلت من قبل أخرى هم لأولاهم ربنا and Oh. <laughs> إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لهم من جهنم بها جوه ومن فوقهم I'm mm a -hmm. وقد جاءت رسل ربنا بالحق والودود